قال رحمه الله قوله تعانى لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ونولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تقدم تفسير هذا ولكن نقر ما ذكر الامام فيما يتعنق 200 الايهتين لكنه والله ربي الى قوله انا اقل منك ما وولده قال رحمه الله لان اخر ماذا ماذا قال قوله تعالى قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره أكفرت بالذي خنقك من تراب لأن هذا الكلام كفر بالله سبحانه وتعالى وما أظن الساعة قائمة فإنه ينكر البعث والنشور وأنه لا ساعة ولا مآب ولا مرجع ولا منقلب للناس وعود إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الكفر المحض إنكار البعث والنشور وإنكار الساعة فهذا الرجل كفر بالله سبحانه وتعالى بهذا الكلام وأقام عليه صاحبه الحجة وبين له السبيل والصراط وأن هذا ليجوز أن يقال بل ينبغي لك أن تقابل هذه النعم بالشكر لله سبحانه وتعالى والذكر له والعبادة والطاعة لا بالقفران والجحود وأن هنا ساعة ولا مرجع ولا هناك ساعة ومرجعنا أحسن من خيضنه كما أخبر الله في الآية الأخرى لأن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أن مالا وولدا يوم القيامة أنا نعن مال ولد عندي ويوم القيامة وكذلك هؤلاء ناس فجرة لا يعرفون لله نعمة فذكر وحاوره ناظرة ونصحه بأن يترك هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى الذي خلقه من تراب وأوجده من عدم أوجد أباه آدم من التراب ثم تسلسل النسل منه وصار من نطوة ثم سوي هذا النسل بعد تلك النطوة الغدرة وتلك النطوة التي خلقها الله سبحانه وتعانى سوي رجلا وعدل الخلق وصار على أكبر ما يكون والله سبحانه وتعانى فضل هذا الجنس على غيره من المخلوقات وأكرم هذا الجنس ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البرع البحر وهو جنس مكرم من حيث العموم مسلمه كافر فإن الله يألهم الأرض ما عليها وسخر لهم الأرض ما عليها جميعا لكن منهم من شكر على التسخير ومنهم من كفر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى السماء ثم السواء إلى العرش ثم السواء إلى السماء نعم الشاهد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا الجميع للكافر وللمسلم وللبر وللفاجر قال رحمه الله أي لك بشرا سويا ذكر قوله تعالى لكن هو الله ربي قرى ابن عامر ويعقوب لكن بالألف في الوصل وقرى الباقون بلا ألف اتفقوا على إثبات الألف في الوقف وأصله لكن أنا وحذفت الهمزة طلبا للتقفيف لكثرة استعمالها ثم أضغمت إحدى النونين وقد معكم من القاعد التي ذكرها السيط وغيره من النحاة أن كثرة الاستعمال مناط الحدف وسبب من أسباب التخفيف ومن ذلك خير وشر فإن العصر أخير وأشر فنيكثرت الاستعمال حذبت الهمزة فصار خير وشر وبقي له الحكم وأنه اسم تفضيل فيذ المشاركة وزيادة فلان خير من فلان أخير من فلان فلان شر من فلان أشر من فلان فبقي التفضيل عن ما فيه ولم يسرب بسلب الهمزة وحذب الهمزة, الهمزة بل بقي عن ما عليه ولكن حذفت منهما الهمزه لكثره الاستعمال فان خير وشر فان خيرا وشر يستعملان كثيرا في كلام الناس ويدور ويدور الكلام عليهما في كثير من المواطن فخففا بحذف الهمزه فقيل خير وشر واما سلب التقلين فلا فنزل علامه هو عليه فلم يسلب بسلب الهمزه وهكذا ايضا الضمير هنا لم يسلب بسلب الهمزة فبقي علمه عن ضمير منفصل مبتدأ وما بعده خبر لكن أنا هو الله ربي وهو ضمير الشان والله ربي جملة مفسرة لضمير الشان واقعة خبرا عنه وجملة هو الله ربي خبر لأنا الذي هو متصل بي لكنه وأصله لكن أنا فبقي الضمير عن ما عليه ولم يسلب وكونه ضميراً منفصلاً بحذف همزته فهو مبتده والجملة الإسمية التي بعده من ضمير الشأن وما بعدها من الخبر خبر له قال رحمه الله وأصله لكن أنا فحذفت الهمزة طلباً للتخفيف لكثرة استعمالها ثم أضغمت إحدى النونين في الأخرى صار لكن على القاعدة المعلومة في إضغام المتماثنين ولا يضغم الأول إلا بعد إسكانه ولا يتأتيضغام إلا بعد اسكان الأول قال الكسائي في تقديم وتأخير مجازه والأصل عدمه لكن الله هو ربي هو ربي أنا لكن الله هو ربي أنا فما يدري لماذا لم يأتي بها هذا به يظهر التقديم والتأخير فأما الاتصال لكن الله هو ربي من غير ذكر أنا من عنده انا يا خوان المصحف امم تقديم وتاخير الطبعه اكثر الا بذكر انا المتقدمه والنصر متاخر لكن الله هو ربي انا ومن عنده انا مذكوره فهو اضبط في نسخته والله اعلم اما من غير انا ما يتعثر يعني حذف اقتصر إلا إذا أراد الاختصار, الاختصار هذا شيء آخر ويكون الكلام أصله لكن الله هو ربي أنا ما هو ربك أنت هو ربي أنت مشرك به سبحانه وتعالى فأنا أعظمه وأنا أعرف حقه سبحانه وتعالى وما له علي من العبادة عدم التنديد والإشراق وإنكار للساعة فهذا هو شان المستقيم وحال المستقيم وألفاظ المستقيم وأفعال المستقيم ما يصر عنه إلا الخير والله ولا سيمة في جناب ربه جنة وعلا مثل هذه الأمور التي من جانبها كفر بالله كالبعث النشور قال رحمه الله قال الكسائفي تقديم وتأخير مجازه لكن الله هو ربي ولا أشرك بربه أحدا وهذه جملة مرتبة على ما تقدم ولما كان الله وربه معنى أنه لا يشرك به سبحانه وتعالى أحدا ولا يندد معه فهي مرتبة ومفرعة أو مرتبة ومفرعة لما تقدم وهي كالتفسير لقول لكن هو الله ربي معنى أنني لا أشرك به أحدا إذا كان وحدا ربي لا شرك له قال رحمه الله وقوله ولا أشرك بربي أحد أو قوله تعانى ولولا إذ دخلت جنتك أي هل لا إذ دخلت جنتك كما هو معلوم من القواعد في لولا إذا دخلت على الجملتين الفعليتين الماضوية والمضارعية فإنها للتحضير أو إذا دخلت على, الفعل إذا دخلت على الجملة الفعلية بفعليها أما الأمر لا تدخل عليه فهي للتحضيط ولولا إذ دخلت جنتك لولا تستغفرون الله أي هل لا تستغفرون الله سبحانه وتعالى فهي للتحضيط تقدر بمعنى هل التي هي أداة التحضيط في الأصل كما أن ألا أداة الاستفتاح في الأصل قال رحمه الله قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك أي هل لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا يجوز لعراض عن النصح والله الصواب هذا رجل معرض عن الخير يجب, يجب أن تأخذ النصح ولو من عدوك إن كان صواب موافقاً للخير وموافقاً لكتاب الله وسنة رسول الله فلا تقول هذا من عدو رح لك ونحن ما نسمع لك صدقك وهو كذوب قال رحمه الله وقيل جوابه مضمر أي ما شاء الله كان قلت ما شاء الله كان الجواب مضمر تقديره كان على أن هنا ما شرطية أو تكون موصولة وعبر بالجواب تقديره كان أي خبر في العصل ما شاءه الله كان فالجملة المحذوفة خبر لما قلت ما شاء الله كلها من المبتدر الخبر ما قول القول اللي قلته فيكون ما مبتدأ وجملة شاء الله صلته والعائد محذوف شاءه الله والخبر محذوف كان وإن شئت أفردته قلت كائن وهو الأولى في التقدير لأن الأصل في الخبر إفراد قال رحمه الله قلت ما شاء الله أي الأمر ما شاء الله وقيل جوابه مضمر أي ما شاء الله كان وقوله تعالى. لا قوة إلا بالله أي لا أقدر أو لا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا بإذن الله ما أجمن هذا التفويض وما عظم هذا الأدب من هذا المؤدب المؤمن أنا ما سطيع أفعل شيء الله هو الذي يحفظ مالي لماذا ما تقول هذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بدل هذا التفجح وأنه ما أظن أن تبيد هذه أبدا لماذا هذا الكلام لو قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لنفعك وتفوض الأمر الله والحافظ سبحانه وتعالى والحفيظ وأما هذا التبجح ما هو نافع لك وأن هذا الأرض ما تبيد وهذه المزرعة ما تبيد الله سيبيدك ويبيدها وأباده الله جعله تحسر وأباد ذلك الرسال فعندما نسأله عندما نسأله يرفع يده. مم. هل مما يدفع العين ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هل هذا مما يدفع العين إذا رأى الشخص شيئا أعجبه من مال أو ولد أو غير ذلك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله نعم حسنته هذا مما ذكروا وقد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البيهر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنعم الله على عبد النعمة من أهل ومال وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بلأ فيرآفه دون الموت ما أنعم الله على عبد من نعمة من مال وولد وهكل وأهل فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بلأ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيرى آف الموت ما فيش آفة تحصل على المال أبدا ولا تحصل على الولد ولا عن الأهل وقد قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا الحديث لا يثور حديث ضعيف ضعف العلام الألباني رحمه الله تعالى لكن قد جاء عن بعض السلف كما قال ابن كثير رحمه الله بعض السلف قال أو قال بعض السلف من أعجبه شيء من مال أو ولد فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله من عجبه شيء من مال أو ولد فليغل ما شاء الله لا قوة إلا بالله جاء عن بعض الصلف كما ذكر ذلك ابن كثير أنه قال هذا وهكذا يذكر عن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله الزبير عن عروع نبيه عبد الله الزبير أنه كان إذا دخل بستانا أو رأى شيء أعجبه من أهل أو غير قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه أنه إذا رأى شيء يعجبه أو دخل حائطا قال ما شاء الله ولا قوة إلا بالله فعلى هذا من قال هذا لا بأس وإلا الأصل فليبرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان عامر بن ربيعة مع سهل بن حنيف لما أصاب عامر سهلا بعين وقد أعجبه جلده قال ألا برخته أي ألا قلت اللهم بارك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان العائن يخشى ضرب أو إذا رأى أحدكم شيئاً أعجبه فليقل أو فليبرك إذا رأى أحدكم شيئاً أعجبه فليبرك أي فليقل اللهم بارك هذا الذي ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمى غير ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذا جاء عن السلف فمن قاله لا يضره ان شاء الله لا بأس بذلك ماذا منه جاء عنهم ولم ينكر فلا بأس وقد هذا ابن القيم رحمه الله قال إذا كان العين يخشى ضرب عينه وإصابته المعين فليدفع شرها بقوله اللهم بارك ولم يذكر غيره اللهم بارك يقول هكذا وذكر قصة عامر وسهل فالأحسن أن يقول اللهم بارك هذا الذي جاءت به السنة وإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فقد جاء عن السلف أخذوا من هذه الآية فلولا إذ إلا لخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند رؤية شيء يعجبه أو يعلم أصحابه هذا الدعاء أو هذا الذكر عند الرؤية فعندما نسأله عندما يظن سؤال آخر هل يقول صلي على النبي إذا كان تكلم الكلام يقول صلي على المحمد صلي على النبي ما يقول, ما يقول؟, ما يقول هذا ما ثبت هذا باطل فلم تأتي بي السنة ولم تأتي بي الآثار عن السلف صلي على محمد إذا رأى عنه قال له أثنى عليها وذكره بالخير يقول له صلي على النبي ويظن أن هذا يدفع العين هذا ما يدفع العين كل شيء في محله فإذا ذكر رسول الله ذكرت أما أنك تريد دفع العين تصلي عليه أما أنك تريد دفع العين بقولك صلي على محمد. ف jun اللهم صلي على محمد فتدفع العين هذا ما تبت. فعلى هذا الذي يستعمل اللهم بارك إذا أعجبه شيء. أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله على ما جاء عن بعض السلف. أما صل على محمد صلي على النبي فهذا لم يتبت. فلا يستعمل عند دفع العين. قال رحمه الله، قيل جواب قوله لا قوة إلا بالله أي لا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا بإذن الله وروى عن هشام وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيء يعجبه ودخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا عن عروة موقف عليه أو عن أبيه بن الزبيت رضي الله عن الجميع وهو موقوف كما تراه والمرفوع جاء بالتبريك قال قوله تعانى ثم قال أو قال ثم قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وقوله إن ترني أنا فأنا ضمير فصل لا محل لهم العراب وجيء به بين شيئين متلازمين أصله من والخبر وهذه اسم أو هذه حقيقة ضمير الفصل أنه يؤتى به بين شيئين متنازمين مبتدى وخبر أو أصلهما المبتدى والخبر إذا دخل عليهم الفعل الناسخ هذا هو الأصل وهنا كثالثة أن ضمير فصل لا محل لهم لعراب جئ به بين المبتدا وبين الخبر الكوفيون يسمون عماد ويصلح أن يكون توكيداً للياء إن ترني أنا فهو توكيد للياء لا على أنه ضمير فصل لا بل هو توكيد لللياء التي حذفت تخفيفا إن ترني وهذا قريب قال رحمه الله ثم قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وأنا عماد هذا الصلاح الكفيين يسمونه عماد يسمونه ضمير فصل لا محل له من الإعراب عند الطائفتين وأنا عماد ولذلك نصب أقلنا معناه إن ترني أنا إن ترني أقل منك مالاً وولداً فتكبرت وتعظمت علي فيكون جواب الشرط محذور تقديره تكبرت تعظمت افتخرت علي لأنني قليل المال وأنت كثير المال هذا ما هو موطن الفخر موطن الفخر بالعبادة والطاعه والإنابة والإقبال على الله سجل وعلا هذا الذي يفرح به الشخص فأنت افتخرت علي لأنك رأيت نفسك عندك مال إن ترني أنا أقل من كمال ولد افتخرت علي تكبرت علي تعظمت علي فالجواب إذن محذوف جواب الشرط وقول فعسى ربي سأيت الكلام علي هذا الفعل قائم مقام الجواب في الأصل لكن الأصل أصل الكلام فخرته وحذف الجواب فقام فعسى ربي أن يؤتيني مقام الجواب فسمي جواب الشرط فعلى هذا إذا جواب الشرط فعسى ربيه هو جواب الشرط وأصل الكلام هناك حذف للجواب وهو فخرت تكبرت إلى آخر لكن حذف هذا الجواب وأقيم مقامه هذا, أو أقيم مقامه هذا المذكور فعسى ربي فيعرب فعسى ربي هو الجواب ولا تلتفت المحذوف لا تلتفت المحذوف فإن يسرق فقد سرق أخ له من قبله هذا الأصل إن يسرق فتأسى فقد سرق أخ له من قبله وحذف الجواب فتأسى وأقيم مقامه ما ذكر فقد سرغ أخو له من قبله وأن هذا ما يصرح الجواب في الأصل لكن أصل الكلام فتأسى ثم حذف هذا الجواب وقيم فقد سرغ أخو له من قبل فيعرب هو الجواب ولا تلتفت المحذور تعري بالمذكور هو الجواب فعسى ربي فقد سرغ أخو له من قبل هو الجواب والأصل هو ما ذكر والله أعلم استفدنا من هذه الآيات النصح الذي وجهه هذا الرجل الصالح كعادة الصالحين فنصحهم إلى ذلك المعرض الكافر وأنه لا يفتخر ولا يتكبر بهذا المال الذي له فالمال مال الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء جل وعلا وأيضا كذلك يأخذه متى شاء فلا تفتخر وهذا الذي ينبغي أن يوخذ به فكثير من التجار حالهم كما قال الله سبحانه وتعالى في الإنسان وجلس الإنسان الرآه استغنى أي أنه إن رأى نفسه تستغنى تكبر والعياذ بالله إن الإنسان ليطقى أن رأاه استغنى هذا شان الإنسان وشان جنس الإنسان كما أخبر الله عنه إن الإنسان ليطقى متى أن رأاه استغنى أي أن رأى نفسه استغنى لأجل أن يرى نفسه مستغنية يتكبر عياذ بالله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى إلى هنا